بسم <تصفيق> الله <تصفيق>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 يوم ينظر المؤمن قد مت يده و الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت جرا Allah'a <tıklı> emanet